مَالِكُ نِعْمَةِ الْمُلُوكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَرُهُمْ بِغِنَاهُ بِغِنَاهُ هُوَ أَوَّلٌ هُوَ وَلٌ هُوَ آخِرٌ هُوَ بَائِرٌ هُوَ بَاطِنٌ ليس العيون ليس العيون تراه حجبته حجبته أسرار الجلال فدونه تقف الظنون وتخرص الأفواه صمد بلا كفء ولا كيفية أبدا فمن نظرا fa man nu dara fa man nu